Thank mm -hmm. you. لا لا لا لا تكذبي إني رأيتكما معه ودع البكاء فقد كرهت الأدمع لا لا لا لا تكذبي إني رأيتكما معه ودع البكاء فقد كرهت الأدمع ما أهول الدمع الكسور إذا قرى من عين كاذبة فأنكرى ودعى ما أهول الدمع الكسور إذا قرى من عين كاذبة فأنكرى ودعى ودعى انني رايتكم اني سمعتكم اني رايتكم اني سمعتكم سمعتك ما عيناك في عينيه في شفتيه في كفيه في قدمي ويدك ضارعة تاني هذاك ضارعة من لك كطار عتالي ترتع من لهف عليه تتحديان الشوق بالقبلاة تلذعني بصوت من لهيب تتحداني الشوق بالقبولات تلزمني بصوت من لجيبي بالهمسي وبالهمسي بالهمسي بالهمس بالهمس بالهمس بالآهات بنظراتي باللفتاتي بالصمت الرهيبي بالصمت الرهيبي بالهمسي بالهمسي بالهمسي بالهمسي بالآهاتي بنظراتي باللفتاتي بالصمت الرهيبي بالصمت الرهيبي بالهمسي بالهمسي, بالهمسي <سؤال> بالهمسی، بالهمسی، بالآهاتی، بالنظراتی، بالفتاتی، بالصمت الرهیبی، بالصمت الرهیبی في قلبي حريق يا ضي يوم من قدب الطريق هو في قلبي شد اذني ها تطل من رأس الظنون تلومني تلومني وتشد اذني فلا طالما بركت كله هل عن تو ظني فلا طالما باركت كذبك كله هل عن تو ظني ظني لا ظني. سأشوق إليك ماذا أقول لأضل عن مزقتها خوفا عليك ماذا أقول لأدم عن سفحها أشوق إليك ماذا أقول لأضل عن مزقتها خوفاً عليك ماذا أقول لأدم عن سفحها أشواكي إليك ماذا أقول لأضل عن تزقتها خوفا عليك أقول هانت أقول خانت أقول هانت أقول, أقول خانت لا تخجلي لا لا لا تفزعي مني فلست بسائري أنقذتني من زيف أحلامي وغدر مشاعري لا تخجلي لا لا لا تفزعي مني فلست بسائري أنقذتني من زيف أحلامي وغدر مشاعري ورأيت أنك كنت لي قيدا حرست العمر ألا أكثر فكسرته ورأيت أنك كنت لي زنباً سألت ورأيت أنك كنت لي قيدا حرست العمر ألا أكسرا فكسرته ورأيت أنك كنت لي ذنبا سأمر فغفر جمید لا لا لا لا لا تكذبي لا, تكذبی لا, تكذبی لا تكذبی ومن بنوني وانا قد بركت من الهوى ومن البنون وانا قد بركت من الهوى ومن البنون كوني كما فأنا صنعتك من هواي